مزعل لك انزلك مزعل لك مزعل لك مزعل لك انزلك مزعل يا دمع ولي خلص يشوف عيونك احلى مزعل لك والليل عيد والقلب يفرح يا ريت اللي خلى ضحكه مزعلك مزعلك يا دمع وللي مزعلك يا دمع دمع عيني واحنا عشرة عمر يا لعيز متني القصيده وقاعد يبكي الشعور فاعلك يا دمع عيني عشرة عمر يا لعيز متني القصيده وقاعد يبكي الشعور وانا هم حقي علي الضحكه هم حقي علي لكما شفت تبكي غير يفرح حتى باللي مزعلني دمعي يولي راد يفرح حتى باللي مزعلني دمعي يولي مساعلك يا دمع واللي مزعلني دمعي يولي شوف عيوني الدحلي مزعلني كل يا دعي والقلوب يفرح يني مساعلك كل يا نعيم يفرح تطيح دموع مين هم السنين ردت لماك بيا خاطر تجري بس لجن الحسين ما رديت منك تطيح دموع مين هم السنين ركلمك بيخاطر تجرب اسجل الحسن من تاذى ما تضل بالدمع على الزين لا بتاكل من تاذى ما تضل بالدم على الزين قول لي ايش زعلتك تقلي مزعلني قول لي ايش تم التسجيل والمونتاج بستوديو مؤسسة اهل البيت الإسلامية والقرار يفرح يا طلعت من دمعتي ضحكتي وقامت تصفق مرجحت برموش عيني وشفتك رادت تدني طلعت من دمعتي ضحكتي وقامت تصفق مرجحت برموش عيني وشفتك رادت تدني نزلت الخد الغريب باسته باسته حبيب نزلت الخد الغريب باسته باسته حبيب عيني <تصفيق> بيوا ليت صلّين زعلن اووو صلّين صلّين من ده ما حالن ولي اذاعنك يا دمع ولي اذاع لك دمعي ولي فتشوف عيون كهلي اذاع لك دمعي ولي اذاع لك ولي لعي ويقروم يفرح يريك اذاع لك اللي عين الليالي عاشرت بس الدمع وراح اسو رموش خيط واشعل بعين الشميل اللي عين الليالي وعاشرت بس الدمع وراح اسوي رموش خيط واشعل بعين الشميل اللي جت عين الليالي وعاشرت بس الدمع وراح اسو رموش خيط واشعل بعين... امير راح اسوي رموش خيط واشعل بعين الشميعت عيد بالشموع واحرق بعين الدموع حتى عيد بالشموع واحرق بعين الدموع امزعلك امزعلك امزعلك امزعلك امزع المهندس وارث الساعدي والمهندس محمد جبار اللامي الكلمات للشاعر الحسيني مرتضى الساعدي اداء الرادود الحسيني وارث الساعدي وعلي البهاجلي البهاجلي